وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم مبع نشرع اليوم إن شاء الله في الفصل الثالث وهو فصل الإيمان بالرسل ويحتوي على أحد عشر مبحثا مبحث الأول حكم الإيمان بالرسل وادلته يقول مصنف الإيمان بالرسل واجب من واجبات هذا الدين وركن عظيم من أركان الإيمان وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة قال تعالى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 من أركان الإيمان وبين أنهم في إيمانهم بالرسل لا يفرقون بينهم فيؤمنوا ببعضهم دون بعض بل يصدقون بهم جميعا وقد بين الله في كتابه حكم من ترك الإيمان بالرسل فقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله قيل هؤلاء هم اليهود والنصارى وقيل بل في كل من كفر بنبي إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي يفرق بينهم في الإيمان فيؤمنوا ببعض ويكفروا بعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا يعني أولئك هم الكافرون كفرة محققا لا محالة بمن ادعو الإيمان به لأنه ليس إيمانا شرعيا يعني عند الوقت عندك واحد سواء يهودي أو مصراني أو واحد من عموم المكذبين بالرسل فرق في الإيمان بين بعض الرسل وبعض فقال أنا أؤمن بموسى مثلا ولا أؤمن بعيسى فيقول الله جل عن مثل هذا أولئك هم الكافرون حقا الكافرون حقا بموسى نفسه لماذا؟ لأنه لو آمن بموسى عليه السلام إيمانا شرعيا صحيحا لآمن بعيسى ولو آمن بموسى وعيسى عليه السلام إيمانا شرعيا صحيحا لآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أولئك هم الكافرون حقا يعني كما قال ابن كثير كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به لأنه ليس إيمانا شرعيا لأنه لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره ولآمنوا بمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منهم يقول المصنف فأطلق الكفر على من كذب بالرسل أو فرق بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم ثم قرر أن هؤلاء هم الكافرون حقا أي الذين تحقق كفرهم وتقرر صراحة كما بين الله في مقابل ذلك في السياق نفسه ما عليه أهل الإيمان من ذلك فقال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سيؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما فوصفهم بالإيمان بالله ورسله كلهم من غير تفريق بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض إنما يعتقدون أنهم مرسلون من الله تعالى وأما السنة فدلت كذلك على ما دل عليه الكتاب طبعا في دليل برضو في هذه المسألة السابقة ويقول الله عز وجل كذبت قوم نوح ال المرسلين طب من المرسلين اللي كذبواهم وما كذبوا نوح فقط صح طب ما اللي قال كذبت قوم نوح المرسلين أي وداء الدليل الواضح على أن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل وأما السنة فدلت كذلك على ما دل عليه الكتاب من أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وقد دل على ذلك حديث جبريل المتقدم بنصه في مبحث الإيمان بالملائكة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الحديث فذكر الإيمان, الإيمان بالرسل مع بقية أركان الإيمان الأخرى الواجب على المسلم تحقيقها واعتقادها وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد عند قيام الليل أنه كان يقول أنه كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ولك الحمد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 ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيمة كالإيمان بالله وبوجود جنة والنار وقيام الساعة وتقديمه لذلك بين يدي دعائه وقيامه دليل على أهمية الإيمان بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين فتقرر وجوب الإيمان بالرسل وأنه من أعظم دعائم هذا الدين ومن أكبر خصال الإيمان وأن من كذب بالرسل أو بأحد منهم فإنه كافر بالله العظيم كفرا صريحا بجحده هذا الركن العظيم من أركان الإيمان ثمرات الإيمان بالرسل إذا تحقق الإيمان بالرسل ترك آثاره الطيبة وثماره اليانعة على المؤمن فمن ذلك العلم برحمه الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد يعني بعض العلماء بيضرب مثال ولك لو أن هناك حفرة عظيمة كبيرة الاتساع وهناك سائر كفيف غير مبصر ويسير في طريقه وأنت تراه سيسقط حتما في هذه الحفرة لو استمر في ماذا تفعل إن كان عندك شفقة ورحمة لابد أن تنبهه ممكن تقوله إيه خد بالك في حفرة ستسقط فيه ولكن ماذا تسمي من يجرد أفضل من عنده من عماله فيخرجه ويقول له اذهب لهذا الكفيف فخذ بيده حتى تجنبه السقوط في هذه الحفرة تصرف ضيباه يبقى هذا معنى قمة الرحمة وقمة العناية والشفقة بالأمة دي سبحان الله يعني الله عز وجل خلق الخلق والخلق سائرون إليه كما قال سبحانه وتعالى إليه المصير إليه المصير كل سائر الله عز وجل يحمله نهار ويضعه ليل إلى منذ أن يولد الإنسان وهو مستدبر الدنيا ومستقبل الأخير وهو يسير إلى الله عز وجل سيلقى ربه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي سيلقى ربه وهذا الطريق الذي يسير فيه ملآن بالآفات وملآن بما يضره وما يرديه ويهلكه في دنياه وفي أخرى فمن عناية الله عز وجل به ومن رحمته به ومن اشفاقه عليه أن يصطفي له أفضل من في جنسه الرسل هم أفضل البشر على الإطلاق فالله عز وجل يصطفي له أفضل من في جنسه ويختاره ويخصه بالنبوة والرسالة ليكون هاديا بين يدي هذا الإنسان فبالإنسان لما يؤمن بالرسل ينقضح في نفسه هذا المعنى ويثمر في قلبي حبا شديدا وعظيما لهذا الرب الكريم الرحيم سبحانه وتعالى يبقى كان أول سامرة من سامرة الإيمان بالرسل العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسى إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد وهذه الهداية والإرشاد عامة لكل الخلق دلالة الهداية والإرشاد عامة لكل الخلق ومن الخلق من يقبلها ويوفق ويعتصن بالله ويسير في طريقه ومنهم من يأبه ويعاند ويصر على العمل ويرفض هذه الهداية ويصمم على السقوط والتردي قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون يبقى أما ثمود فهديناهم هداية عمة هداية إرشاد هداية عمة هداية إرشاد وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وقال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد هاد يهديهم في إلى صراط الله عز وجل هداية عمة يرشدهم ويدلهم ثانيا من ثمرات الإيمان بالرسل شكر الله على هذه النعمة الكبرى إذا امتلأ القلب بالعرفان بهذه النعمة والشعور بقيمتها والشعور بقدرها انبعث القلب واللسان والجوارح في محاولة شكر هذه النعمة وهي نعمة إرسال الرسل تخيل يا أخي كده لو إنك تعيش في هذه الدنيا بدون ما يكون فيه قرآن وبدون ما يكون فيه آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل كده؟ كان هيبقى وضعينا إيه في التصورات والاعتقادات والأفكار، وكان هيبقى وضعينا إيه في الأخلاق والسلوك، وكان هيبقى وضعينا إيه في الأحكام والتشريعات، وكان هيبقى وضعينا إيه في غذاء الروح وإزالة ما بها من ضنك وما بها من فقر، الحياة بهذه الصورة تكون حياة بشعة، حياة بشعة. فيوجب هذا للمرء شكرا لله سبحانه وتعالى ثالثاً من ثمرات الإيمان بالرسل محبة الرسل وتوقيرهم محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده ولما قاموا به من تبليغ رسالة الله لخلقه وكمال نصحهم لأقوامهم وصبرهم على أذاهم إذا كان هو ده مضمون الرسالة ومضمون النبوة ومضمون رسال رسل وإنزال كتب وهو العناب بالخلق والرحمة بهم فهذا السفير الذي أتى من عند ملك عادل يحمل الخير لهذه الأمة نتعامل معه إزاي؟ يعني ده دلوقتي في دنيا الناس لو في دولة مثلا متقدمة ومتطورة وتظهر لنا حبا أو تظهر لنا موافقة تلاقي الناس بيتنبسط جدا وتنشرح جدا بمجرد ما يحصل أي تمثيل دبلوماسي بيننا وبنا طب لو أرسلوا عملوا عندنا السفارة وأرسلوا سفير تلاقي الناس يعني في غاية السعادة ومستبشرين خيرا ومؤملين خيرا ليه هذه السفارة وهذا السفير يأتي بما يسرنا أتى بالخيرات أتى من عند هذه الدولة الغنية طيب أنا عايزك تستحضر بقى أن هذا السفير أتى من عند ملك الملوك سبحانه وتعالى الله رب العالمين ملك الملوك سبحانه وتعالى وأرسل إليك رسولا يعني سفيرا من عنده وسط يبلغك ما آراده الله سبحانه وتعالى ويحمل معه في رسالته الخير والسعادة في الدنيا والآخرة كما يقول ابن تيمية رحمه الله فالخلق مفتقرون للرسل في إصلاح معاشهم ومعادهم يعني ليس فقط نحن مفتقرون للرسل في إصلاح الآخرة فقط لا في إصلاح المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة يقول فإن الإنسان في الدنيا إما يفعل ما ينفعه وإما يسعى في دفع ما يضره وأن للإنسان أن يعلم ما ينفعه وما يضره إذا لم يكن له هداية من الرسل فالرسل هم صمام الأمان في الدنيا والآخرة فإذا كان هذا هو معنى ومضمون الرسالة وهذه وظيفتهم يحملون الخير لنا وليس فقط يحملون الخير وإنما يمثلون الملك العظيم سبحانه وتعالى مبعوثون من قبل الملك العظيم سبحانه وتعالى وليس هذا فقط بل لا يسألون على مهمتهم أجرا ولا يريدون مالا كلهم يقول إن أجري إلا على الله كل الرسل يقول هذه المقولة فإذا كان بقى يأتيك من هو حريص على هدايتك في أمر دنياك وأمر أخراك وهو ممثل أو مبعوث من قبل ملك الملوك سبحانه وتعالى لا يريد منك أجرا ولا يأخذ مقابلا على ما يوسده إليك من هذا المعروف والهدى فلا بد أن تستقر في النفوس وفي القلوب محبة هؤلاء الرسل ولذلك العلماء يقولون إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الأنبياء عموما من أركان الإيمان فلا يتصور مسلم يبغض نبيا من الأنبياء ده مش مسلم ما ينفعش مسلم هذا كافر من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغض أحدا من الأنبياء هذا كافر ليس مسلما لا يمكن أن يكون هذا الإنسان مسلم أبدا إذ لو صدق بأن الله هو ملك الملوك وأنه أرسل رسولا وانقاد لهذا الملك بالإلهية ودان له بالعبادة وجب عليه أن يحب هذا الرسول فإن أبغضه حسدا وعنادا وكبرا كان كافرا كان كافرا فيقول محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم كذلك لا ينبغي أبدا لأي إنسان أنه ينتقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام أو من قدر غيره من الأنبياء لذلك من أكبر الجنايات اللي يجنيها أهل الكتاب في تحريفهم لكتبهم الجناية على أنبياء الله فتجد مثلا الكتاب المقدس بزعمهم يحتوي على قصص في أن النبي الفلاني شرب الخمر وزن بابنتيه تعالى الله عن أن يبعث من أنبيائه من يفعل ذلك و تنزه الأنبياء وتعالوا على أن يسقطوا في مثل هذا أنا عايزك تقول لي إيه الأثر النفسي لك أنت كإنسان مكلف وتشوف النبي اللي أنت بتعتقد هو نبي ورسول بيفعل هذه الأفعال المشينة ما أنت تعمل إيه يعني لما يكون هو ده النبي ده فعله إنت بقى كبشر عادي كتعمل إيه ده أمر خطير جناية كبرى لما يقولوا مثلا أن نبي آخر كان ساحرا ويستعمل السحر. ليخضع الناس في مملكته ويقولون عن سالس أنه نظر إلى مرأة فأعجبته فخاض الحروب وحتى يقتل زوجها فيتزوجها من بعد كلام فظيع ويقولون عن بعض الرسل أنه كان يصارع الرب فيصرعه جناية كبرى جناية كبرى على الأنبياء والمرسلين وتشويه لهؤلاء الخلق الكرام لهم القدوة الحقيقية لذلك كان من عظيم هداية القرآن أنه صحح التصور فيما يتعلق بالأنبياء ولذلك قال تعالى واتبع ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر تبرئ لسليمان عليه السلام من هذه النقيصة التي ألصقها به أهل الكتاب من اليهود وغيره وقال تعالى كلاما مجملا قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده إلى غير هذا من الآيات يبقى واجب علينا محبة الرسل والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله رسل الله يعني سفراء يعني يحملون رسالته ووحيه إلى الخلق وهؤلاء لي يعني تصوا بمزيد من الصفات فالله عز وجل قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فاختيار الرسل كان اختيارا بعناية ليس هكذا من عمل الخلق لا يختاروا بعناية الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الرسول ده بيصطفى بيختار بيجتبى حتى يخص بالرسالة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين اختصاص واصطفاء واجتباء فالله عز وجل يصطفي ويجتبى ويختار أصحاب هذه الأوصاف السيئة اللي موجودة في الكتب المحرفة من كتب أهل الكتاب تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة فيقول والسناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده ولما قاموا به من تبليغ رسالة الله لخلقه وده إجماع أن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بتحمل الرسالة وتبليغها وكمال نصحهم لأقوامهم النصح بذل غاية الخير للمنصوح له بذل غاية الخير للمنصوح له استفراغ الوصح في إنك تجي تدل على الخير إذن يقول لك فلان ينصح لنفسه يعني شايف مصلحته وبيعمل ما ينفعه وما يقربهن الله فلان ينصح للمسلمين ينصح للمسلمين يعني لا يألو جهدا في تحصيل منافع ومصالح المسلمين ودفع المضر عنهم فلان ينصح لكتاب الله يعني يحفظ كتاب الله ويذب عنه الشبهات وينشره بين الناس ينصح لكتاب الله وهكذا وده معنى الحديث الفذ اللي ذكر عئمة الإسلام في أنه من الحديث التي هي من أعمدة الإسلام حديث أبي رقية تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة, الدين النصيحة. فمن استكمل مراتب النصيحة وأنواعها وأقسامها استكمل الدين إيه هي بقى النصيحة؟ قلنا لمن النصيحة لمن النصيحة دي معناها بذل الخير إلى المنصوح له فالصحابة بقولوا طب النصيحة المين؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعمته وكمال نصحهم لأقوامهم وصبرهم على أذاهم المبحث الثاني تعريف النبي والرسول والفرق بينهما النبي في اللغة مشتق من النبأ والنبأ هو الخبر ذو الفائدة العظيمة قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم وسمي النبي نبيا وفي قراءة ورش قراءة نافع عموما يعني في الروايات تتعتها يقول الإيه النبي صح يا يوه النبي بسبة الهمز خلاص ليه مأخوذة من الإيه من النبأ فالنبي نبيا لأنه مخبر مخبر من الله عز وجل يعني مخبر من الله ويخبر عن الله فهو مخبر ومخبر ده المعنى الأول اللغوي لأصل كلمة النبي المعنى الثاني وأن النبي مشتق من النباوة والنباوة هي الشيء المرتفع وسمي النبي نبيا على هذا المعنى لرفعة محله على سائر الناس قال تعالى ورفعناه مكانا عليا على أحد التفسيرات فيها مقصود بها من إدريس عليه السلام على أحد التفسيرات هي مكانا عليا يعني مقاما رفيعا وعلى التفسير الثاني أنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى عليه السلام والنبي فعلا مأخذ من النباوة لأنه مرتفع على سائر الخلق مرتفع عليهم في إيه مرتفع عليهم في صفاته الخلقية ومرتفع عليه عليهم في سعة صدره وفي صفاء قلبه ومرتفع عليهم في بزله وتضحياته وجهاده فلا ينبغي أبدا أن يظن في النبي السوء حتى العلماء يقولون أن الأنبياء مبرؤون عن العيوب الخلقية المنفرة أو الأمراض الخلقية المنفرة يعني مبرؤون عن البرص والجرب وغيرها من الأمور التي توجب للناس تقدرا منهم فتمتنع الاستجابة لرسالتهم فلذلك النبي بهذا المعنى يكون نبيا بمعنى أنه مرتفع لرفعة محله على سائر الناس ده في تعريف النبي لغة كل ده في اللغة والرسول في اللغة مش مشتق من الإرسال وهو التوجيه أرسل رسالة يعني وجه توجيها قال تعالى مخبرا عن ملكة سبأ قال وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون وأيضا الرسول في اللغة مشتق من الرسل والرسل الانبعاث على تؤده وقد اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع على أقوال أرجحها يبقى في عدة أقوال هو كلام طريقة العرض هنا جميلة جدا. هو يقول لك المسألة دي بين أهل السنة من المسائل اللي فيها خلاف في تعريف النبي والرسول والفرق بينه. فذهب البعض بأن النبي والرسول بمعنى واحد. وذهب البعض بأن النبي هو من أُوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه والرسول هو من أُمِّ أُوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه. وذهب قوم إلى ما درجح أن النبي هو من أوحى الله إليه بما يفعله وبه ويأمر به المؤمنين والرسول هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله يعني الفر الفرق بينهما أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك ولا يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم. يبقى أن النبي دام أرسل إلى قوم مؤمنين موافقين يأمرهم وينهأهم ويعلمهم سواء أنزل عليه كتابا أنزل عليه كتاب أو لم ينزل عليه كتاب. يبا مش المحل التفرق هنا أن أنزل عليه كتاب ولا محل هنا أنه أرسل إلى قوم مؤمنين يأمرهم وينهاهم ويعلمهم يعلمهم بما أراده الله عز وجل منهم. وأما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين الاثنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة.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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا أشوف سليمان وأتينا داود زبورا رسلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وقد يطلق على النبي أنه رسول كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنا ألق الشيطان في أمنيته. فذكر الله عز وجل أنه يرسل النبي والرسول. وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من الله إليهم. لكن هذا الإرسال مقيد. وأما الإرسال المطلق فهو بإرساله الرسل إلى عامة الخلق من الكفار. والمؤمنين والحقيقة هو ده يعني اللي اختاروا القول الراجح ده هو أقل الأقوال اللي عليه اعتراضات وده اللي تقدر تفسر بك من الأدلة يعني مثلا آدم عليه السلام ورد في الحديث أن آدم إيه نبي صح في الحديث أبي ذر قال آنبي آدم قال نعم نبي مكلم مش كده طيب ما هو آدم نبي أرسل بشرع صح وأمر بالتبليغ من أرسل بشرع من أوحي إليه بشرع وإيه؟ وأمر بتبليغه ده المفروض على التعريف الرسول لكن هو أرسل إليه بشرع, أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه نبي وكان أول الرسل من نوح عليه السلام طب ليه لأن نوح أرسل إلى قوم كافرين فده يعني أنا بقول ده ده اختير شخص من تهمية على فكرة نقول إن هذا يعني إيه أقل التعريفات أو التفريقات اللي فيها إيه إيه اعتراضات يعني المبحث الثالث كيفية الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إجمالا وتفصيلا يبقى زي ما حصل في كيفية الإيمان بالكتب في إيمان مجمل وإيمان مفصل فهنا نفس القصة يكون في كيفية الإيمان يبقى في إيمان مجمل وإيمان مفصل فالإيمان المجمل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يبقى ولقد بعثنا في كل أمة يعني في كل قرن من الناس وطائفة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذا دين الأنبياء الأنبياء دينهم واحد دينهم هو التوحيد دينهم واحد وشرائعهم شتى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوط اللي هي لا إله إلا الله وبأنهم جميعهم يعني ونصدق بأنهم جميعهم صادقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هدات مهتدون قال تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل قالوا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وبأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين جاءوا بالبينات من ربهم إلى أقوامهم قال تعالى حكاية عن أهل الجنة لقد جاءت رسل ربنا بالحق وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط آية, آية رائقة والشيخ السامن الثيمية له عليها كلام نفيس في أكثر بالنوضع من فتاويه وله كلام عليها باختصاص في كتاب السياسة الشرعية أو في رسالته السياسة الشرعية الله عز وجل يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالحجج الواضحة والآيات الظاهرة اللي منها شرعي ومنها كوني يقول أنزلنا معهم الكتاب والميزان فالكتاب بما تضمنه من أحكام الله عز وجل، وما تضمنه من قواعد الشريعة ومن أصول الملة والميزان والعدل، واستدل العلماء بهذه الآية على مشروعية القياس وأنه من أدلة الأحكام، فإن المرأة إذا بحث عن حكم الله إما أن يجده في الكتاب نصا أو يزنه على ما في الكتاب نصا يعني إما تجد الحكم في المسألة بتاعتك بالنص عليه موجود في الكتاب في القرآن أو تجد نظيره في القرآن فتزنه به اللي هو القياس تقيسه عليه تقيس له إيه فرع بأصل في الحكم بجامع بينهما مشترك وهو العلة ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لي ليقوم الناس بالقسط إقامة القسط في الأرض وهذا لا يتحقق حتى تكون كلمة الله هي العليا وحتى يكون الدين كله لله ولذلك شرع القتال لهذا قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله يعني لم يشرع القتال لأجل أن يكره الناس على الإسلام فبالإجماع إيمان المكره لا يصح أما الشرع القتال إليه ليه شرع القتال لتكون كلمة الله العلية. شرع القتال ليكون الدين كله لله ليكون الإسلام هو العالي هو المسيطر هو الحاكم وبعد ذلك يقال للناس لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي يجب ألا بد من القتال حتى تبين الرشد من الغي حتى تكون كلمة الله العلية حتى يكون الدين كله لله ليقوم الناس بالقصد. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس يعني ايه يعني من لم يستقم بالكتاب قوه بالحديد وذلك يقول الشيخ الاسلام تيمية وملاك الدين على كتاب يهدي على كتاب يهدي وسيف ينصر الدين حاجتين كتاب يهدي وسيف ينصر لذلك كان من الخطا البين ما يصدره بعض الفضلاء من الدعاء وبعض الشيوخ من أن هذه الأمة لا يصلح أمرها إلا بالعلم لا سقطت بغداد في أيدي التتار وذاق المسلمون سوء العذاب في وقت توافر في العلماء إنما تقوم هذه الأمة ويقوم هذا الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر فمن لم يستقم على الكتاب قوم بالحديد قوم بالسيف إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ولا بد للحق من قوات تحميل لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله خويم عزيز يبقى و الكلام عن أن الرسل نؤمن إيمانا مجملا بأنهم جميعا مبرؤون بأنهم جميعا كانوا على الحق المبين والهدى المستبين وجاءوا بالبينات ونؤمن بأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وأما شرائعهم مختلفة قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. لكلٍ جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فأصل دعوتهم واحد كما في الحديث الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأنبيائهم وشرائعهم شتى. وبأن أصل دعوتهم واحدة وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين فقامت بذلك الحجة على الخلق قال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ويجب الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون. طبعا النقطة اللي فاتت بنؤمن بأن الأنبياء بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين المسألة دي مسألة من المعلومة من العقل بالضرورة إذ لو جاز على الأنبياء الكتمان أو الخيانة أو تبديل الشرائع لما حدث المقصود من إرسالهم نحن قلنا من رحمة الله بالخلق ومن عنايته بهم أن يرسل إليهم من؟ يهدوهم الصراط المستقيم ويبلغوهم شرائع الله عز وجل فلو جاز على هذا المرسل أن يقع منه تبديل أو تحريف أو نسيان أو خلل أو خطأ لما قامت الحج أصلا بإرسال الرسل ولن سد هذا الباب وانتهت حكمته فالمعنى في إرسال الرسل يلزم منه ضرورة أنهم يقومون بالتبليغ على أكمل وجه ويجب الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء وإنما هم عباد أكرمهم الله بالرسالة قال تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يبقى كل الرسل كانوا بشر طب هل دا ينافي إن هم فيهم الصفات الطيبة التي اختير وتم اصطفاؤهم من الله عز وجل لذلك للنبوة بسببها لا هم بشر من البشر ولكن الله اصطفاهم واختارهم واجتباهم ولذلك كان دايما يقع هذه الشبه عند بعض الكفار أو عند كثير من الكفار يقولوا لولا أنزل عليه ملك لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نزيرة طيب وقالوا لولا أنزل رد البشركين على أن الله عز وجل أرسل رسولا بشريا فقال الله عز وجل وما منعهم إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا فقالوا حكمة الله عز وجل بأن الرسول يكون بلسان قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فكل رسول لابد أن يكون من جنس قومه يقول لو قدر أن الأرض دي بقى فيها أنبياء يمشون مطمئنين وأراد الله عز وجل أن يرسل إليهم رسولا لأرسل إليهم رسولا ملكا من جنسه فنوقن بأن الأنبياء بشر وكذلك بقى تعلم بقى الخطأ المنتشر بعض نسعى بحاجة المال بطقة المحمدية ولك فصيلة الدم نور هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده دم في عروق دم ولا نور دم صلى الله عليه وسلم وثبت أنه احتجم وأنه أعطى عبد الله بن الزبير الدم اللي احتجم به حتى يلقيه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في غزوة أحد سالت دماؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم وفي قصة دعوته لأهل الطائف لما رموه بالحجارة فأدموا عقبه صلى الله عليه وسلم على. ليه الاختراعات دي ليه الاختراعات والابتداع ده هل كده انت بتحب النبي عليه الصلاه والسلام ان انت تخترع له اختراع مش موجود فصلت الدم نور مين اللي قال الكلام ده والاحاديث بقى الموضوعه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور العرش وان جبريل عليه السلام رأى على قائم العرش موجود مكتوب لا اله الله محمد رسول الله حديث موضوع وكلام لا يصح وكله عبارة عن مجاوزه لحد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حد أنه عبد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم صلى الله عليه وسلم وكذلك فيه الرد على النصارى الذين اعتقدوا أن المسيح ابن الله أو بعضهم اعتقد أن المسيح هو الله أو بعضهم اعتقد أنه ثالث ثلاث وقال تعالى عن نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك وقال عز وجل أمير النبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي ومما يجب اعتقاده أيضا في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من الله وأن العاقبة لهم ولأتبعهم قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل على ما أخبر الله عز وجل به قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فيجب الإيمان بكل هذا وبكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الرسل على وجه العموم إيمانا مجملا وأما الإيمان المفصل فيكون بالإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته منهم إيمانا مفصلا على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم. والملذكون في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرون نبياً ورسولاً. ورد ذكر ثمانية عشر منهم في قوله تعالى: في سورة الأنعام. وهل تلك حجة أن آتيناها إبراهيم على قومه؟ نرفع درجات من نشأ. إن ربك حكيم عليم. ووَهَبْنَا له إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارول وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وورد ذكر الباقين في مواضع أخرى من القرآن قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وقال وإلى سمود أخاهم صالحا وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وقال وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فيجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إيمانا مفصلا والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم، كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم وأخبارهم كاتخاذ الله إبراهيم و محمد صلى الله عليهما وسلم سلم خليلين لقول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ولقول النبي صلى الله عليه و سلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا أخرجه مسلم وكتكليم الله تعالى لموسى لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وكذلك تسخير الجبال والطير لداود يسبحنا بتسبيحه قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وإلانة الحديد لداود كما قال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألمنا له الحديد وتسخير الرياح لسليمان تسير بأمره وتسخير الجن له يعملون بين يديه ما يشاء قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر يعني خيل بقى الريح اللي هو الخروج أول النهار تقطع في أول النهار ما يقطع المسافة شهر مسافة شهر وكذلك في الرواح وأسألنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وتعليم سليمان منطق الطير قال تعالى وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء كما يجب الإيمان على وجه التفصيل بما قص الله عز وجل في كتابه من أخبار الرسل مع أقوامهم وما جرى بينهم من الخصومة ونصر الله لرسله وأتبعهم في قصة موسى مع فرعون وإبراهيم مع قومه وقصص نوح وهود وصالح وشعيب ولوك مع أقوامهم وما قص الله علينا في شأن يوسف مع إخوته وأهل مصر وقصة يونس مع قومه إلى آخر ما جاء في كتاب الله من أخبار الأنبياء والرسل وكذلك ما جاء في السنة فيجب الإيمان به إيمانا مفصلا بحسب ما جاءت به النصوص وبذلك يتحقق الإيمان بالرسل بقسميه المجمل والمفصل والله تعالى أعلم. قل قولي هذا أستاذ الله ليوم.